بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله سلم ورحمة الله على آله وصحبه لا اله بعد خذنا من معاني أهم درس في هذا تشوية والتقدير قال ثلاثة التوبيخ والتوبيخ يعني ما بعده واقع من صاحبه وفاعله ملام ما بعده واقع وفاعله ملام هذا هو ضابط الاستفهام التوبيخي قال سالة التوبيخ نحن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هذا ما بعده واقع وهو إذهب الطيبات في الدنيا هذا واقع وفاعله ماذا أذهب طيباته في حياته الدنيا توجه عليه ماذا توجه عليه اللوم وقد اجتمع التقرير والتوبيخ في قوله تعالى ألم نربك فينا وليدا هذا اجتمع فيها غرضان هذا انبلاغة القرآن فتربيه موسى وليدا عند فرعون هذا أمر مستقر في نفس موسى و بنفس الوقت ماذا و بنفس الوقت ماذا يعني توبيخ على انه ملائم يعني ملام على ماذا يقول يعني لماذا ركع يعني على من رباه وليدا و لم يرجع عليه الا بماذا الا بالحق ركع عليه دعوه ورجع إليه قول لينا والله المستعان لكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى على الرابع التحقيق التحقيق يعني بمعنى بمعنى بمعنى إلا أن هذا الأمر حاصل وأن هذا الأمر مثبت فالتحقيق يتضمن الحصول ويتضمن الثبوت من وصل الوقت يعني هذا أمر حاصل وهذا أمر ثابت واقع واقع قال الرابع قال قول جليل وقول جليل هنا يعتبر هذا يعني أبلغ بيت قالته العرب في المدح أبلغ بيت قالت العرب في المدح هذا البيت ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي يعني ألستم خير من ركب المطايا ألستم خير من ركب المطايا الهمزة للتحقيق أي أنتم خير من ركب المطايا حقيقه وواقعا وحصولا واتى بها بصيغه ايش بصيغه يعني بصيغه الله ليس ليس هذه لمن للنفي فادخل عليها الهمزه وحولها الى اسلوب تحقيق ووقوع فكأن النفي هذا ما حصل يعني كانه يقول أنتم حقيقة خير من ركب المطاه سبحان الله يعني على قاعدة ماذا نفي النفي ماذا ثبات هذه الهمزة همزة التحقيق إذا دخلت على من في صيرت مدلوله مثبتا حقيقيا هذه هي همزة ماذا؟ التحقيق إذا دخلت على منفي صيرت المنفي بعدها ما له؟ مثبتا حقيقيا الستم خير من ركب المطايا؟ أي أنتم خير من ركب المطايا حقيقة وواقعا وحصولا الستم خير من ركب المطايا؟ وَأَنْدَ عند العالمين بطون راحي يقول هذه يعني انتم يعني ما تعد للناس عد بطرف الاصابع انتم تحثون المال للناس حثا فيعني الراحه وهي وسط اليد لا تزال خضراء ولا تزال نديه ولا تزال مبلله من حث المال والإطعام والكرم قال فأنتم ما تعدوا للناس عاد بطرح الاصابع أنتم تحثون للناس بالراحة والكف مرة واحدة وعند العالمين بطون راحي الندى هي الرطوبة يقال ما تزال يعني راحكم رطبة مبللة من حث الأموال والإنفاف والكرم فأنتم يعني يعني راحاتكم هذه الراحة يعني راحاتكم هذه لا تزال الذي أرطم بل لا ما تقف فأنتم ما انتهيتم من كرم إلا وتحولتم إلى كرم آخر فأيديكم لا تكفي من المذن ولا تكف ما تزال خضراء مبللة على الدوام ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي هذا أبلغ بيت في المدح أبلغ بيت المدح قال ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي معنى بديع وأند العالمين يعني خلق يعجعهم بطون راح يعني ما قال لا. يعني طرف أصابعكم تعبت أو يعني ماذا يعني أصبحت ملساء من شده عدة النقود لا شيء أبلغ و قرير هذا يعني له ابلغ ابيات في عده مجالات فابلغ بيت في التهكم قول من قول قرير لما قال زعم الفرزدق هل سيقتل مربعا ابشر بطوله سلامه يا مربعون هل يقل هذا هذا التهديد لا يساوي زعم الفرزدق أن سيقتل المربع يمشي بالطول سلامة يا مربع هذا البيت بلغ جدا حتى أن الشيخ مقبل تمثل به لما هدده القرامطة بالقتل قرامطة نقران وبعض الله فتمثل به وقال زعم القريمه أن سيقتل مقبلا اي بشير بطولي سلامتين يا مقبلة <تصفيق> سبحان الله البيت هذا يعني بريغ جدا ابلغ بيت التهكم التحكم والله المستعان وله أبلغ بيت في الهجاء أبلغ بيت في الهجاء قول من قول قريب لما قال توقف الطرف انك من نمير فلا كعبا بلعته ولا كلابا يعني ماذا بعد هذه هذه ماذا ماذا بعدها هذا لو لو لو صاحبها قتل كان خير يعني ما قالها ما أبقى لها شيء هذا عمل غير الهجاء فوض الطرف انك من نمير هذا كعب بلغت ولا كلاب سبحان الله طيب الخامس التذكير التذكير التذكير وهذا غالبا ما يذكر للنعم العظيمة التي قد حصلت للمخاطب في نعم عظيمة حصلت للمخاطب في ذكر نعم عظيمة حصلت للمخاطب على اسلوب ماذا حمزة التذكير قال نحو ألم يجد ألم يجد كاتيما فأوى ألم يجد يتيما فأوى هذه أتي بها على سبيل التذكير لنعمة لنعمة و وهمزة التذكير تجعل ما قبلها في حكم الأمر الذي قد وقع. ويحتاج إلى أن يذكر به صاحبه ألم يقلك يتيما اي قد وقع هذا الأمر وهو إيواء إيواءك وأنت يتيما فتذكر عظيم هذه النعمة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من أشد ومن اكرم الناس ومن افضل الناس حظا على ماذا على اليتيم وعلى اكرامه بل قال عليه الصلاه والسلام انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين كهاتين كالاصوات على ابهام ولا يهتديها ألم يجدك يتيما فهو اي قد وجد يتيما وحصلت هذه النعمة وأنك كنت يتيما فآواك آواك إليه سبحانه وتعالى السادس التهديد التهديد التهديد هو الزعزعه زعزعه القلب بالوعيد التهديد ما معناه زعزعه القلب بالوعيد هذا مع التهديد قال سادس التهديد نحو الم نهلك الاولين الم نهلك الاولين فهمزه التهديد ماذا تجعل ما بعدها تجعل ما بعدها يزعزع القلب في الوعيد جدا ألم نهلك الأولين أي قد حصل منا إهلاك للأولين والله الله كلا وعلى ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أينما كانوا أينما حلوا أينما ظلوا هذه الآية فيها غاية التهديد. ألم نهلك الأولين يعني أي قد أهلكنا الأولين فرأيت إهلاكهم فإن لم تسلك سبيل المؤمنين فمصيرك أيها المشرك أيها المكذب كمصيرهم فمصيرك كمصيرهم تماما قام سيركاء كابوسري هم تماما ضغط خلفنا قبلهم المثلثات الم من هلك الاولين طيب ان شاء الله يلهمنا زكف الله خير